وويل الكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا أبرسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ودَقَّدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الْضُلُبَاتِ إِذَا نُذُرِ وَذَكِّرْهُمْ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إن في ذلك لآيات لكل خبال شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يثومونكم, يثومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويفتحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدا لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفرو أنتم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٌ مُحِينُ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاء رسولهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفشت وإن مما تدعونا إليه مري قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكُومٌ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُو كُمْ لِيَأْفِرَ لَكُمْ يَدْعُو كُمْ لِيَأْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى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 وما كان لنا أن نأتيكم بتلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا ثبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُفْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْرِكَنَّ الظَّادِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَاءِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَلِكٍ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّمَا يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَدَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو اللَّهُ الله لهديناكم سواء علينا أَمْ أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان دم ما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتولي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَفُولٌ كَثَّاءُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنَّبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ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 ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقدعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وَأَنذِرْ مَا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِذْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ مُتَرَدَّعَةٌ وَكَانَتْ تَبْعْرُوسٌ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْتَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ ذِوَاتٍ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 15 فلا تحتبن الله مخرف وعده لرسله 16 إن الله عزيز ذو انتقام 17 يوم تبدل الأرض غير الأرض والثماوات 18 وبرزور الله الواحد القهار 18 يوم تبدل الأرض غير الأرض والثماوات 19 الله الواحد القهار وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَوَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَاهُ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وليعلم أنما هو إله واحد وليذكر أول الألباب.